يا نساء النبي ميئت من منك النب فاحشة مبينة يضع عفلها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير وَمِن يَقُلُّتْ مِنْكُنَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا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 وذكرن ما يتلافي بوت ك من آيات الله والحكممة إن الله كان قنفًا خبييرة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمُؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين.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 يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كفيرا وسبحوه بكرة واصيلا هو الذي يصلّي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا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 فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افا الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك